وَتَنقُولُ وَسُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّ فَزَمِمِ مَا يَقْلُقُ بَنَاتٌ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا غُرِبَ لِلرَّحَالِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَرِيمٌ أَوْ مَن يُلْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ لَمَا عَبَدْنَا هُوَ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ أَفَيْنَا لَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلُ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ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 فَإِنْ لَا وَجَدْنَا آبَآَنَا عَلَاءٌ مَّا وَإِنَّ عَلَى آلِهَتِهِمْ مُقْتَلُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إن لَن تُم بِهِ كَافِرون فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي براء مما فرَرَنيِي فَإِنهُ سَهذين وَجَعَلَ كَلمَةَم بَعطةَم فِي عاقِبِنلَ عََّهُم يَرجعون بلَلْمَ السَّاتُهَا أُل وَآبَ أَهُم حَجَأَهُم الحَُّ وَرَسُول مُ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقتمون رحمة ربك نَحمقَ سََّ بَينَهُم معشَسَهُم فيِيحياتِ الُّنْياَا وََطَََّا بَعضَهُم فَوقَ بضٍ دَجاتٍ ل الصَّخيدَ بَعضُهُم بَعبًا سُخَريني وَحمةُ رَبِّكَ خَيرُ مَِّا يَجمَ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارج عليها وَالَّذِينَ أُوتُوا يُوتُونَ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْتَقِيمِينَ وَمَنْ سوء الذكر الرحمن نقيب له شيطانه فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَا يَنفَعُكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَعُونُ رِيَّنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرٌ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا جَعَلَ لَنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ وَلَوْ فَتَحْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالُوا إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَةٍ فإِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَقْبَلْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاخِرُونَ كَبِمَا عَهَدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُنْتَظِرُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَلَا دَافِرَ عَتِيدٍ فِي قَوْمِهِ طَالَا يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا طَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُنْقِيَ عَلَيْهِ أَسِيرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَ اتم قتارهم فاستخف قومه فاقطعوا انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقلنا منهم فاغرقناهم اجمعين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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالسَّبْعُونَ هَٰذَا قُرْآنٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَعْصِي الضَّنَّ لَكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين فَقَالَ قَد جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاسْتَقِيمُوا وَأَطِيعُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هل ينظرون أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ فَإِنَّهَا لَا تَعْجِلُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ إِلَّا عدو إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأنتم فَإِنْ تُحْبَرُنْ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَسْوَابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَعْيُنُ وَلَذُّ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لجحنم ما خالدون لا يفتر عنهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرُوهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الذين هم ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليها وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا النظر